أفَرَأَيْتُم مَّا تَمْنُونَ أأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن وبدل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأ الأول فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحرصون أنتم تزرعون له أم نحن الزارعون لو لشاء لجعل ماه حطاما فظلتم تفكون إن لم أرمون بل لحن محرمون أثرئتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحمل المزنون لو نشاء جعل الله أوجاعا فلو لا تشكون أفرئتم النار التي تورون أأنتم أنشتم شجرتها أم نحن المنشون نحن جعلنا تذكيرتو ومتاعل المطمئن فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع مجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم